ومما لاش ا ل ك ث ي ه هو من أ ع ل ا م أ م ت ن ا ومن رجال التاريخ ت ا الذين لهم أ ث ر في تاريخنا هو سعد ا بن مالك ا بن أ ه ي ب ا بن عبد مناف ا بن ز ه ر ة ا بن كلاب بن م ر ا بن ق ع ب بن ل ؤ ي ا بن و ا ل ب ا بن فهر أ ب و إ س ح ا ق الزهري القرشي المعروف بسعد بن أ ب ي وقاص و أ ب و وقاص اسمه مالك ومالك والده أ ه ي ب و أ ه ي ب هو عم آ م ن ه بنت وهب فامن والدها وهب و أ ه ي ب إ خ و ا ن آ م ن ه بنت وهب عبد ابن عبد مناف ا بن زهره ابن كلاب بن م غ ر ط ا بن كعب ا بن ر أ ي ا بن غالب ا بن فيه ولذلك و ض د في ا ل س ن ة الترمذي و ص ح ح ه ا ل أ ل ب ا ب ي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى سعد ا هذا خالي ف ل ي و ر ي بن ر خاله ه ويعتبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خال و ا ض ح جدا في س ل س ل ة النسب واضح جدا سعد ا بن مالك ا بن اوهيب اوهيب أ خ و ه و ل ي د ن ا ه م أ خ و ا ن ا م ح د س ي د ا م ح د ا محمد س محمد سيدنا م ح م سيدنا محمد سيدنا د س ا محمد سيدنا م ح سيدنا م ح م سيدنا م ي د ن ا محمد س ا ن م ط م ا م س ع د ب ن أ ب ي و ق ا ص أ س ل م و ع م ر ه س ب ع ن ا م ح م س ن ة ي ق و ل س ع د ف ي ا ل ي و م ا ل ذ ي أ س ل م ت ف ي ه و ا ل ح د ي ث ف ي ا ل ح م د ا م ح م ي د م ي س ل م ف ي ه م ع ي غ ي ر ن ا م ح د ي د ن ا م ح د س محمد س ب ع ة أ ي ا م و إ ن ي ثلث الاسلام سبعه يوم هو, في التدين. الأمة كلها هو ثلاثه المسلمين. هو منهم. سبعة يوم دراسة ما سبعة ايام الامه كله ث ل ا ث ة ث ل ا م المسلمين ه واحد و منهم س ب ع ة أ ي ا م هو ا ل س م ا في وحديث ا ل البخاري ولا خ ن م ت علي س ب ع ة أ ي ا م و إ ن ي لا ثلث ا ل إ س ل ا م والله لكن خذ ر والله يستاهل و هو من ا ل ع ش ر ة المشهود لهم ب ا ل ج ن ة ومن ا ل س ت ة أ ص ح ا ب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنه وقد تنازل هو لعبد الرحمن بن عوف ل أ ن عبد الرحمن بن عوف زهري ايضا فتنازل له وهو الذي ك و ف ا ل ك و ف ة أ و ل من بنى م د ي ن ة ا ل ك و ف ة هو سعد بن أ ب ي وقاص لمن جسد ع وقائد الجيوش ا ل ك و ف ة كانت ص ج ي ع ة خط في المحلة دي المحلة المدينة وكان ف ل الموجودة فيها بطلا وسكن ل م ع ر و ف ة مدينة ا ل ك و ف ة لذلك ق المدائن السعد الكوفة وبريقية كوف الكوفة وكان بطل ع ر ة ا ل م وقبلها ج ن و ل ة معركه كانت بين المسلمين وبين الفرس كانوا يقتفلون بالليل والنهار حتى الشمس لما تغيب لا ت ح ج س ه و ا ن ت ص ر فيها سعد وكان قائد م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة غير أ ن ه لم يباشر فهو الذي فتح العراق كله والذي فتح المدائن ولما دخل المدائن والمدائن هي ع ا ص م ة الفرس لما دخل بكى سعد بن أ ب ي وقاص وصلى بقول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزرع و م ق ا ن م كريم ونعمه كانوا فيها ف ا ت ح ي ن ما بقت عليهم السماء و ا ل أ ر ض وما كانوا منظرين ويعتبر من ا م ر ا ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي سعد عن مجاهداته قال في يوم الخبر وده شيخ اسم الخبر قال ولقد رايتموني أ و ج ا ه ء و ا ع رسول الله عليه وسلم وانا سابيع س ب ع ة ي وليس لنا طعام ا ل ا وراء الشجر من الصوره وانا لنخرجوا جافا كما تخرجوا العير حتى تشتقت اشداهنا ما لكن حد ي أ ك ل و ه ا ياخذ ب ا ل ش ي ا ء ا ش ر ى زي ا ل ط ع ا و ا ل ف ر ل فضلات ا ل ط ع ا م حدنا شديد ج ر لن نرى حد ي ا ك ل ه سعد بن أ ب ي وقاص يعتبر من صالح ي ن في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ب ت ص د به قال بات النبي صلى الله عليه وسلم معي في ليله اريقا فقال يا ع ا ئ ش ة وددت أ ن رجلا صالحا من أ ص ح ا ب ي جاء يحرسني ا لكن و الذي ا هناك اشياء اخرى لانهم يحتاجون ا هاتي قالت ف ع الى المسلمين فقال ن أنا ل و ي عائشة سنعرسك ح ت ا ئ ش ة و ل د ن الى ص ا ل ل عليه ه و س ل م حتى سمعت غ ط ي ه ن ا م نمت شوف شوف سعد ذ ك ر ه وفي البخاري قال سعد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد و م أ ب ا هو أ م ه و قال ارمسع د فداك ي أ م ي و أ ب ي ولقد جاء رجل من ا ل قريش من المشركين أ ح ر ق الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمسع د هو أ و ل من رمى بسام في سبيل الله ك م ا ق ا ل و ذلك في م ع ر ك ة ا ل أ ب و ا ء دي م ر ق قبل ب د م التقرير ب س ن ة كامله ا ل قتال السماوي عزاته رمى بسام في سبيل الله و كان يفخر بذلك و كانت ابنته ع ا ئ ش ة تقول قد المهاجر الذي جمع له رسول الله أ م ه و أ ب ا ه ف ي و ا ح د ك ا ن ا س و ك ب و ا ا ص ا ء يقولون ان ا س م ب غ ا ل ل م ي ف ر ه م ه م ان ا ف ه م م ان ا ه م ه م ان ا ف ه م ان افهمهم ا ه م ا ن ه يقولون ا ن م يقولون انهم ق و ل ا ه م ل و انهم ي ق ن انهم ي ل ن ا ن م يقولون انهم ي ق و ل و ا ي ق و ل و انهم يقولون انهم ي ع و ل و ن ه ق و ل و ن انهم يقولون ا ه م ي ق و ل انهم ي ق و ل انهم يقولون انهم ي و ل ا ن ه ق و ل و ه م ي ق و ل و م ل ا ه ي ل ا م ل ن ا ن ه يقولون انهم ي ل و ن و ن و ن و ن انهم ا ن ه ي ق و ا م ان ان ي ن ان ان ت ن ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ا ق ا ل ك ن اصبحت مسلمه في المسلمه في المسلمه في المسلمه في المسلمه ت ر في المسلمه في ا ث ة م ن ا ل م ش ر ك ي ن ب س ه م و ا ح د ر م ا س ع د ا ل أ و ل ف ق ت ل ه م ا ل م ش ر ك ي ن ا ل م ت ل م ه في ا ل م س ر م ب ه سعد, سعد ف ل م ي ص ي ب ه ف أ خ ذ ا ل س ه م ن ف س ه وضرب ب ه ثاني ف ق ت ل ه نزعوه م و ل م ه فلم ي خ ت ل س ع د ولم ي ص ي ب ه بشيء وقع ب ا ل ق و ب م ن ه ف أ خ ذ ه م ح ا ل ث ه م ونبره ف ق ت ر ا ل ث ا ل ه كلا يسع د ب س ه م واحد ق ت ل ت ر س ل على ن ب ا ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم الرسول في القصة بتاعه قال وقال السعد شاء يوم بدرين رايتم ادولاني أ ب ي ض ا ن ي يقاتلاني عن يمين النبي ولكن ع شمانه يقول لك ان يكون ا ما شافوا ا ز ا م هناك امر ن ي ا اخرى يقول لك ان يكون هناك اتفقت أ وسعد امر ا ا خ ر ن و ل ن ج م ج ب ان يكون ق س م هناك ا ب ي ن اتبعوا د ه ق ا ل و ا أ يقول ل ح ان ج ة خطة يكون ب ن ا ك ا ث ل ا ث ة ق ا ل لك ان ي ك و فلم ي أ ت ي ع م ا ر ب ش ي ء و ل م ي أ ت ي بشيء و ن هناك ايضا يقول لك ان هناك ايضا ي ق ا ص م ش ا ه د م ن ا ل ط ر ا ي ا ل أ و ل و ل ه عمر ه ن ا ل خ ط ايضا يقول لك ان هناك ايضا يقول لك ان هناك ايضا إ ن يقل سعد ا ل أ م ي ل ف أ ن ع م و إ ن لم يقل فمن يكون خ ل ي ف ة ي س ت ع ي ن بسعد ف إ ن ي لم أ ع ز ل ه عن خ ي ا ن ة ولا عجز قال والله أ ن ا ما عزلت ه ل أ ن ه ما قبح وما عزلت ه ل أ ن ه ما امين وعرف سعد رضي الله عنه ب أ ن ه مستجاب ا ل د ع و ة و س أ ل سعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعلهم مجاب ا د ع و ة ف ق ا ل قطيبه عبكه تكن و مستجاب ا ل د ع و ة و لقد كان مستجاب ا ل د ع و ة في البخاري أ ن عمر بن ا ل خ ط ا ب مر على مساجد ا ل ك و ف ة سبحان الله كوفه ا سعد ي س أ ل ه م ع سعد ف أ ح س ن فجاء إ ل ى بني ع ر س فوقف فيهم رجل يسمى اسامه بن ق ت ا د ة ا ل ع ر س ي فطعن في سعد وقال لا يحسن ا ل ص ل ا ة ق ا ل نصلي كويس ح ك م ة الله وقال صليت ل ل م خ ص ر ص ل ي كويس ان يصليم ن ه ق ا لا د يحسن ا ل ص ل ا ة ولا ي ق س م ب ا ل س و ي ة ولا يحكم في ا ل ق ض ي ة ي امن ا ت ك ل م ف ي ه فبدل ذلك س ع د قال اللهم إ ن ك ا ن قام رياء وسمعت اللهم لا ت م ت حتى ت ع ر ض ه بالفتن فذهب بصر ا ل رجلي وصار شيخا كبيرا يقف في الطرقات يغازل ا ل أ ط ف ا ل الصغار من البنات فلما قرب قال شيخ مفتون أ ص ا ب ت ه دعوه سعد قال والله إ ن ي لا ع ا ل د أ ن أ ص ل ي ب ه م صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ل في ا ل ر ك ع ت ي ن قولاي ن و أ خ ف ف في ا ل ر ك ع ت ي ن الأخيرين قولاي بلن تصلي صلى الله عليه و مره سعد بن أ ب ي وقاص في ا ل ك و ف ة ب ق و م جلوس ي ل ت ف و ن حول الرجل والرجل ي ط ع ن في علي و ت ش ح ت و زميل ي ط ع ف ف ف كل ه فجاه ء سعد قال له انت ه ي ولا ت س ب إ خ و ا ن ي ف أ ب ه قاله سعد بن ع ل ي قال الرجل تهددني و ك أ ن ك نبي تنبي ل ه ما تدعو امشد عليك、اللي. فدخل سعد داره توضا ورفع يده إ ل ى السماء وقال اللهم إ ن كان سب قوما سبقت له منك م س ا ب ق ة الحسن و إ ن كان سبهم ي ص د ك اللهم فادني فيه فجاء بير ع الندى وهو في وسط الناس ف ج ه م و أ خ ذ ه و خبط به ا ل أ ر ض حتى مات و لقد ر أ ي ن ا الناس يتبع هذا الراب يقول يتبعون سعدا يقولون استجاب الله لك يا سعد قال الذهبي و هي كرامه لمن س ب و و كرامه لسعد كلهم يعني كرامه ل ي و م رد الله تعالى عنه م سعد بن أ ب ي وقاص كان مستجاب ا ل د ع و ة و كان رجلا نزيها نزيه جدا و رجل واعي واعيا يعرف كل شيء لما عزله عمر بن الخطاب جاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكان بينه في شعور ا ل ق ا د س ي ة بينه وبينه خالد بن ولي نقاش يتناقش وده بيحصل لكن ما كان هذا النقاش يفضي إ ل ى ف ت ن ة ادي مشكله اخواني نحن نريد أ ن يكون الناس على دين واحد و إ ذ ا تناقشوا في ا ل أ م و ر تناقشوا بادب بعيدا عن المهاتبه وبالتالي لما اختلف سعد مع خالد وجاء سعد إ ل ى ا ل م د ي ن ة جاء بعض الناس يطعنون في خالد نظيره ان يتقربوا الى سعد ما جوه ف الدم دون ما ولو ا ت ك ل م و في خالد ولو اخذ ص و ر كذا و أ ص و ل كذا و اصوله كذا عشان هو يفرح فقال سعد رضي الله عنه لمن تكلم في خالد صح قال لك الخشمك إ ن الذي بيني وبين خالد لم يبلغ ديننا بعد قال ما ح ص ل ت في الدين ما اتكلفه ف ي ولا اسمع ل أ ح د اتكلفه ف ي وهذا يسمى ا ل ا ط ي ا د في الماء العكي ما سمسكين ل جو... ا ب ت ل م ل ز و ر الشكل ا معه ا ل ت ا ن ي جيتكلم له فيه ما يقبل هاي مشاكلين لكن ما اتكلفه م ن ز ا ه ة منتهى ن ز ا ه ة ومنتهى نقاء بل الحديث الذي تحفظونه جميعكم حديث عبد الله بن عبد بن ع ا ص ف المسلم وهو صحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يقول يخرج عليكم رجل من اهل ا ل ج ن ة من هذا الباب ف ي أ ت ي رجل فاخبروا اليه السادس فتبعه عبد الله بن عبد بن ع ا ص ف و أ خ ب ر ه أ ن ه قد نعى أ ب ا ه وبعد معه ثم س أ ل ه عن الذي يفعل أ ج م ع اهل السير أ ن الرجل كان سعد بن أ ب ي وقاص هذا ا ل ب ي ج خاش من الباب يقولون ا د خ ل عليكم رجل هل ا ل ج ن ة من هذا الباب كان هو سعد ا بن أ ب ي وقاص رضي الله تعالى عنه ولما جاءت حروب الفتنه و ب ق ى الخلاف بين ا ل ص ح ا ب ة اعتزل سعد الفرق كلها وكان هذا من أ ع ظ م مناقبه فقد راى ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح أ ن سعد ا خرج ب إ ب ن ه في ا ل خ ل ا ل الجمل مشتغل بزول إبله أندى وصفين شان كثيرا في هناك قعد يحلف من ا ل إ ب ن و ي أ ك ل ويشرب و ي ع ب د الله فجاءه عمر بن سعد ا بن أ ب ي وقاص و ر د ه لما راه من بعيد قال راتب سوء فجاءه قال يا أ ب ي الناس يختلون على الملك و أ ن ت مع ا ل إ ب ن ضربه على صدره هل يدعي المسلم قال إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله يحب العبد الغني التقي الخفي وفي ر و ا ي ة ابن عساكر قال له إ ن خلف الجبل م ئ ة أ ل ف سيف يرون ك أ ح ق بالملكه قال اعطني سيفا واحدا منها إ ن ضربت به كافرا قطع و إ ن ضربت به م س ل م تنع م ئ ة أ ل ف سيف درجه سيف واحد بس كان ضرب مسلما ي ش ف ه واعتزل سعد وتوفي س ن ة خمس وخمسين من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ويعتبر سعد آ خ ر ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ج ن ة الموتى قبلهما سعيد بن سيد بن نوفين ست واحد وخمسين ه ج ر ي ة هو التاسع في المبشرين وفاتا ثم توفي سعد بن أ ب ي وقاص بالعقيق خارج ا ل م د ي ن ة ولما أ د ر ك ت ه ا ل و ف ا ة ناد على ولده ودلهم على مكان ج ب ة ه د ل ه م في عبايه في المحل الفلاني للجبوه جابوه ل م س ا وقال لك في نوني بها فقط شهدت بها بدرا و اني خباتها بهاذا اليوم حتى لكم حزور الدكريف اصبحت ل م و ن مزاحا ولكن مرحبا مجزة ل ي ب و ا ا لن ا لمزة ل ي ح د ي عن ة ذلك وحمل من ا ل ع ق ي ق وهي م ن ط ق ة بقرب ا ل م د ي ن ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقيل أ ن ه صلى عليه مروان بن الحكم ووري سعد بن أ ب ي وقاص في البقيع وبذلك قضينا ص ف ح ة من صفحات رجل من أ ع ظ م رجالات ا ل أ م ة وعلم من أ ع ل ا م الدين وبطل من أ ف ط ا د ا ل إ س ل ا م ورجل من المبشرين بالجنه سائل ربي جل وعلا أن ي ج م ع اياكم و إ بهم انه ولي ذلك وقادر ا ل عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمك